الحمد لله رب العالمين وصلوا وصلوا على ربيه محمد الخاتم النبيين وإمام المكتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلهي من الدين أما بعد انتهينا فيما سبق إذا في قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحب له من بعد حتى تنشع زوجا غيره فإن طلقها فلاجناه عليهم إلى آخره وفيننا أن من فوائد هذه الآية الكريمة أن غزل يطلق زوجته ثلاث مرات فإنها لا تحل له إلا إذا طلق فإلا إذا مكعت زوجا آخر في مكاح صحيح يجى معها حتى تنتح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج غيره وبينا أنه لا بد أن يكون المكاح صحيحا فأنت تزوجها من أجل أن يحلها لزوجها الأول فإنها لا تحل للزوج الأول كما أنها لا تحل للزوج الثاني لأن مكاحو غير صحيح وقد جاءت لاعتو رفاعه القرض الذي طلقها ثلاثة من فتزوجت بعدهم برجل هو عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء ولكنه لم يكن فيه قوة على الجماع فأتت لنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقول له يا رسول الله إن رفاعة القرد طلقني فبثت طلاقا وإني وإني تذوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيح وليس معه يا رسول الله إلا مثل هذة التوب واخرت بطرف ثوبها تشير به يعني, يعني انه ليس به قدر على دماء فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجع الرفاء قالت نعم قال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته فالهم انه لا بد من ان يتأها الزوج الثاني وأن يكون النفاح صحيحا نعم قال لهم من أن يتزوجها من أن يطأها الزوج الثاني ويكون عقد نفاحه صحيحا والحكمة من ذلك أن كلام رغبة في المرأة لا تكون إلا بعد جمع فإن تلقها قبل جمع فإنه ينشك أن يكون تزوجها من أجل أن نحلها الأول لا لرابط لا لرابطة فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها قطع ما كان عليه أهل جاهلية في تكرار الطلاق على الملأ دون تحديد. فيطلقها فإذا قالت النساء عدة رجعهن ثم طلقها فاذا عتدت وقاربت إقراء العدة واجعها ثم طلقها وهلما جرى أبد الآبديين فحدد الله تبارك وتعالى ذلك بثلاث التطلقات ومن طوائد هذه الآية الكريمة أن الحلع ليس طلاق لأنه لو كان طلاقا لكان قوله فإن طلقها هي الطلقة الضالعة والخلع هو فراق الرجل زوجته بعيض تبذله هي أو غيرها له يعني أن يفادقها على عيضه فإن كان بلفظ الخلع أو لفظ الفداء أو ما أشفه هما فإنه خلع يعني فسخ آه آه آه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق وإن كان غيرت الطلاق فقد اختلف العلماء رحمه الله هل يعتبر طلاقا يحسب عليه أين يعتبر فسخا لا يحسب عليه مثال ذادي التمياء كمهة البقاء مع زوجها لعدل سرعي معها على أن تدر شيئا من المال ويطلقها فهنا إن أن يقول خالعت زوجي زوجتي بعوض قدره كذا وكذا أو فسخت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا أو فاديتها بعوض قدره كذا وكذا فهذا لا يحسب من الضرب وإنهم يقول قلقت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا قال بعض أهل العلم إنه فتح لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع برفر الطلاق وهذا اختيار الشيخ حلسان رحمه الله وهو أيضا نذهب عبد الله من عباس رضي الله عنه وقال بعض أهل العلم إنه لما وقع بلف الطلاق صار من الطلاق فيحسب عليه فإذا كان هذا آخر مرة يعني يكون طلقها قبل ذلك مرتين ثم طلقها هذه الثالثة التي فيها الفدية فينقلنا بأنه طلاق حارمت عليه حتى فنجع زوج غيره وينقلنا إنه ليس بطلاق فإنها لا تحرم عليه لأن هذا فصح هذا إذا وقع بلاف طلق ثم على عبا قد وكلا وكذا ولذلك نقول لإخواننا الذين يكتبون مثل هذه الأشياء إنه إذا أتاهم زوجان و يريدان أن يتفارق, يتفارق على عرض فإن الذي ينبغي للكاتب بينهما أن يلاحظ هذا لأن يقول حضر عندي فلان وفلانة ففارقها على عرض القدر كذا وكذا أو فخالعها على عرض القده كذا وكذا أو فاداها على عرض القدر كذا وكذا ولا يقول طلقها فذلك من أجل أن لا يحتفى عليه من الطلاق وهذه مسألة لا ينتبه لها إلا من كان عنده علم ومن ثم أقول ينبغي لجميع الذين يكتبون وثائق الناس أن يكون لديهم علم فيما يكتبون من ذلك هذه المسألة ومن ذلك أن بعض الناس عندما يكتب الوصية لشخص شخص أوصى في بيته أن يكون في أمام البر مثلا بعض الكتاب يكون عنده شيء من الجهل يكتب بأن يقول إن وكلت فلانا بعد موتي بكذا وكذا أو على كذا وكذا هذا غلط لأن الأمر بالتصرف بعد الموت لا يسمى وكالة وإن ما يسمى وصية فيقول كاتب أوصيت إلى فلان بعدين بيكر وكر، يصفون في أعمال الدعْر في المساجد في في أي عمل خير يريده. المهم أنه يجب أن نعرف الكاتب الفرق بين الوصية وبين الوكالة. الوكالة قال العلماء أنها تنفذ إذا ما في الموكل، والوصية لا تكون إلا بعد مرور الوقت الموصل. فبينهما فرق عظيم. و من فوائد هذه الآية الكريمة اطلاق اسم الرجعة على العقد الجديد تقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة المطلقة من الزوج الثاني أي تراجع أي الزوج الأول والثاني ففيه اطلاق الرجعة على العقد الجديد ولكن هذا فاستلاح الفقهاء لاوسما رجعة الفقهاء يرون أن رجعة هي رد نائة رجعية إلى النكاح وهي مطلقة على غير عوض دون الثلاث لكن لا شك أن القرآن حاكم لا معقول عليه ننتقل من هذا لهذا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته وهي حائر فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمر نعى عبد الله فليرجعها فمن علم من قال إن قولا فليرجعها يعني بعد الطلاق ويقع الطلاق الحائر ويهمن قال فليرجعها فلا بد له الانتهاء الأول وليس مراد أقطع من, من طلاق وعلى الطلاق وعلى هذا فالطلاق في الحائط لا يقع وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله هل يقع الطلاق الحائر أو لا يقع؟ فأئمة الأربعه وجنهور علماء الأمة يرون أن الطلاق في الحيض واقع وأنه لا فرق بين الطلاقة الحائض والطاهر ولهم من يرى أنه لا يقع ولا تنهن مسألة وهي بعض الناس إذا طلق زوجته آخر طلقه جاء يستكفي ويقول طلقتها في المرة الأولى قبل عشر سنوات وهي حائض يريد ان يطلق الطلقة الاولى علشان ان يكون عنده مراجعة فنقول سبحان الله لك عجل ثموات وقد طلقتها ويحائر وتأتلون تقول إن انك طلقتها ويحائر ارأيت لو انها تزوجت بعد ان تمت عدتها من طلقتك الاولى اتقول الزوج الثاني انها زوجتي هو لا يقول هذا على شك لكن لما راقد به الحيل شاء يقول اني طلقتها الطلقة الاولى على وهي حائر وربما يقول واتلقتها الطالق الثاني في طهن جاناتها فيه وربما يقول واتلقتها الثالثة في جيد الغضب ثم يبقى لم حتى الآن وهذا لا شك أنهم إبادة تلاعب وإحسام الله عز وجل فعلوا ما يعلم الله تعالى نفسه وأن يتعدى الله وأن لا يتطلب ما يكون فيه الرخص على غير وجه هذه الحلقة وإلى لقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم, وسلم على نبينا محمد